نستخضر وناوذ بالله من شروع من جاده ومن يضيف تجدله الله شرور شيطان سيئات اعمالنا من يديه الله فوق المارد وميد يوفي فنتج له اليوم المرشدات استغفر الله لا اله الا الله ولا شر محمد رسول الله لا يزال الناس النين عن يمينه او يساره او يديه على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال على محمد وعلى ال محمد كما على وعلى في العالمين كحميد المجيد أما بعده لأن أردت على حديث كتاب الله وغيرا لهذه محمد صلى الله عليه وسلم وشرى الأمور لمحدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقولوا أنا كانت وكانت بلوغ المرام لكتاب سوضيع الحديث بلوغ المرام الشيخ عبد الله عبد الرحمن بسلام رحمة الله عليه حديث وثلاثة وعن عثمان رضي الله تعالى عنه سيرنا عثمان بن عشتان إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلد لحيته في الوجه فان أغلبية حديثه كانت أسميش عثمان العثمان الغضي خالد السديم هو حديث ثالث ثمانية في المذير يعاتكروا والواصل حاوي بن خزيمة منو خزيمة تابع شيء صحي بن خزيمة قام أموي نما لكن ما إذا كان دوم زلّد أي بن يويله عنى جاثر دقيقهم طال لي نو تلو صبركها المخطوط بمجموعة جزودي اكتئاب. الحديث يعني وق إسناد بس ضعيفة. ولو من عدد كبير من الصحابة. طال ما شاهد شاهد جزوري شاهد يعني حديثك من لبوي. لا تقبل من مقال ولا كتيب اواني لا عني كعني وانيش ممو يبقى سينة تكلها وانت بيلا بوسينا سحصلون لغيره ما هذا حافظ بالتلخيص مامي يا حافظي ابن حجر عدخل يعني التلخيص صلي الرواه التلمذي وابن ماجة وابن خزينة والحاكم وابن الحاكم وابن وابن حبان عن عثمان وأورد له حاكم الشواهد عن أنس لو اكشب عنها كذلين شاهد شاهد, شاهد ف لمعنى إيشة؟ لأنه من أول حد يساعده مول ريد من عثمان. الشاهدة وياه لصحابتي دي، ها عن أنس. أنس صح صحابتي دي. رايح يقدر صحابتي دي. كودد كودد الشاهد يعني لغيري أو صحابي. غيري أو صحابي. مالك كودد متابع. تابعه لأ تابع رجوجي. عين بزل... شاهد من اليكي لتعب اليكي لتعب اليكي عثمان بس لا عثمان يكي ما مش شاية دينه صحابين دمن شايدة هنيش موتين يس تابي يكي أو تابي يا لدا عاش جيلي نفرك وعلي بن أبي طالب وعمار بن ياسر. عن بني قلت أن وفيه أيضا عن ام سلما الله تعالى عنه، غابي يوم الأنواري، غابي أمام التايلي، وغيرهم، وعددهم وعدلهم الحافظ التلخير، وذكر غرق روح غرقهم أسنانهم، وذكره الكتاني والسيوطي في حديث المتواتر، فقد روى عنه 18 صحابيا صاحبياً، نام الكتاني، نام السيوطي كتاب الشياء ال ال ال لحديث المتواتر، فقد روى عنه 18 صحابيا صاحبياً له أشد رياضياً، لوي تقوية ذهبيته. أضعف أحاديق التخليص، أضعف المحتددين. عندك لمحتددين هي نوع ضعيفة، وتكلموا بأسانيدية، وانابستان ذكية، إنامي عقيلي صاحب كتاب الله وابن حزم عشان يجلو أناني أهل ظاهرة، كمان مذهبي للفتات المذبوح، كمان المذبوح يعوذ ظاهري جدك ده. يجب أن يكون فيه ويجب أن يكون فيه ويجب أن يكون فيه ويجب في حاتم ليس في تخليل لحية شيء صحيح إمام أحمد أبو حاتم